وما جعل ازواجكم الا ل ئ ي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ودعوهم لابائهم هو اقسط عند الله ف إ ن لم تعلموا ابائهم ف إ خ و ا ن ك م في الدين ومواليكم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 واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا إلا أن تفعلوا إلا في الكتاب م س واذ ر أ خ ذ ن ا من النبيين ميثاقهم ومن نوح و إ ب ر ا ه ي م وموسى وعيسى ب ن مريم واخذنا, وأخذنا منهم ميثاقا و ل ي ظ ا ل ي س أ ل الصادقين عن صدقهم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 ه ن ا ك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا و إ ذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله و إ ل ا غرورا و إ ذ قال الطائفه موسوعه ت أ ذ ن فريق م النابلسي و ن إن و ت ل ا ع ل و م الاسلاميه هي يريدون بعورة إن إ فرارا و دخلت عليهم من موسوعه النابلسي و للعلوم و ن ا ه د ا ل الاسلاميه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 ان ن ت ن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين ف ت ع امدعكن ل ي ن أ واسدحكن سراحا جميلا وإن كنتن اما تردنا الله ورسوله والدار ا ل آ خ ر ه فان إ ن ل ل ل ل ه أعد م ح س الله ت فإن ا اعد للمحسنات, للمحسنات منكن اجرا عظيما يا نساء بفاحشة م ب ي ن ة و ض ا ع ف ل ه ا ا ل ع ذ ا ب ض ع ف ي ن وكان ذ ل ك ع ل ى ا ل ل ه ي س ي ر ا م ي ن ثمن كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أ ج ر ه ا مرتين وأعتدنا, واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي نساء لستن النساء لستنك من أحد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 و الصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات, والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين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 واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتقي الله وتخفي في نفسك والله ا مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه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 و س ب بكرة ح و ه أ ص ي ل ا هو الله ذ ي ي ص ي عليكم ل ك م و ا ئ ت ليخرجكم من ا ل ظ ل إلى النور م بالمؤمنين ا وكان ت ر ح س ن ا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 ثم طلقتموهن من قبل أ ن تمسوهن ف فما لكم عليهن من ع د ة تعتدون ا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أ م و ا التي ج ك آتيت أ ج و ر ه ن و م النابلسي م ك ت ي ي م ك م للعلوم ه ي ك ب ن ا ت ع ك و ب ن ا ت ع م ا ت ك و ب ن ا ت عم و بسم ن ا ت الله ت وبنات خ ك وبنات ا خ ت ك الرحمن ع ك وامرأة م م ؤ ة إن وهبت ه ف س الرحيم ل ن إن ب ي أ ا ا د ل ن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 ا ل ذ ي ن آ م ن و ا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم إ ل ى طعام غير ناظرين إ ن اله إذا دعيتم فادخلوا دعيتم طعمتم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 واتقين الله إ ن الله كان على كل شيء شهيدا إن يصلون الله وملائكته يصلون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 ل ف ض ي ل ن ا ل د ي ت و ر محمد راتب ا ل ر ا ب ل س ي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 العذاب ل ع و ن ه موسى لعنا فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها الذين آ م ن و ا ت ق و ا ا ل ل ه و ق و ل و ا ق و ل ا س د ي د ا ي ص ل ح ل ك م أ ع م ا ل ك م ويغفر ل ك م ذ ن و ب ك م ومن يطع الله ورسوله فقد ف ا ز فوزا ع ظ ي ل ح س ن